وَقَالُوا ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَوْلَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْرِفْ فَنَارٌ مُّسْفَرَةٌ لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَزِينَ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 انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران ولا غوثيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيان உம் அல்ல நூயூன் நல உத இல்லும் சிஹு ஜா அனுபவி ஆய チナ يبحثون وقال الذين كفروا ربنا او نلذين اضلانا من الجن والانس جعلناهما تحت اقدامنا جعلناهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين